أعوذ من الشيطان الرجيم ورقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدك وكل شيء قول وصبی في ما قاعد عند نعين وانا <تصفيق> قاده mm <laughs> لاقيت عند ملك مقتدى. كِينا في دنا و ماذا في نقعد صدقن انت <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الشمس والقمر بحسبان و وَمَا كُلُّ غَدٍ كَمَا مَضَى I'll be being... here. والنجم والشجر يسجدان والسماء Thank okay. you. كازو وان من كنولث سو لكم وخلق قد glass. فهی <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> What? Well? هم انا هراقي رب والله ورب فريعا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يلا كيف هي ما وما تكيد يخرج من There's any Thank well. والله <تصفيق> والله <تصفيق> لوات وار ماض و کنید كل من عانى ف سورة النور آية 35 يا آو Take huh? <laughs> me من طال. فبأي قد اصلت يا رحمان ما طارق ما دیگه الله الله